eh nivells de joc, الله الله على السلام السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الرهبه ما بدانا من تفسير سوره الحجرات او طيب الثمرات في تفسير سوره الحجرات ومع الايه الثالثه والالقاء الخامس وقول الله تبارك وتعالى ان عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عنها كالعادة أول ما بنتحدث في الآية عن سبب النزول قال أبو هريرة وضي الله عنه لما نزلت لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي قال أبو بك والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السواق استجابة فورية لكلام الله وعن أبي سلم قال لما لازلت لا تقدم بين هذا الله ورسوله قال أبو بك الذي بعثك بالحق لا أكلمك بعد هذا إلا كأخي السرار أخي الصغار يعني مصاحب السب من الكلام اللي بتوشوشوا يعني اللي بتسمعه هو بس لا غيره وقال عبد الله بن سبيل لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم ما حدث عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فسمع كلامه حتى يستفهمه مما يخفض فنزلت إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى حقيقة من الآيات اللي وجدته صعوبة شديدة جداً في التعاون معها لما كان عليه هؤلاء من سرعة الاستجابة لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم استجابة هوية غريبة يعني الصوت اترفع فنزلت الآية ما عدش كلام خلاص واحد يكلمه بصوت منخفض جدا لدرجه ان نفسه انا اللي بقول ارفع صوتك مش فاهم انت بتقول ايه والثاني كانه واحد بيكلم واحد بيوشوشه فانزل الله عز وجل فيهم هذه الايه وما بمعنى قصه ثابت ابن بن... قيس اللي شماس لما النفس السلام بشروا بالبشرات العظيمة التي مرت معنا ومع ذلك قال في آخر كلام إيه؟ ولا أرفع صوتي بعدها أبدا يقول البغوي قال أنس فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيدينا اللي هو يوم اليمامة دي كانت في حرب مين؟ مسيلم الكذاب رأى ثابت من المسلمين بعض الانكسار وانهزم الطائفة منه شاب كده الموضوع بعض شوي فقال أفن لهؤلاء ثم قال ثابت لسال المولى أبي حزيفة ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا مش ثم ثبت وقاتل حتى قتل واستشهد ثابت وعليه ذرع اسمع من أعجب ما يضر عليه خلص خلص الموضوع ماشي يا عيد كلامين بشر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فؤاده رجل من الصحابه بعد موتي في المنام الروح متعلقه ببعضها البعض هنا بينهم احترام وادب وتقدير ما فيش ولا في نميمه ولا في حق ولا في حسد في تنافس فيه تسابق، فيه تصارع في دي من مع بعض فيه يقول له أهو في المنام وأنه قال له اعلم أن فلان رجل من المسلمين نزع دبعي فذهب بها معقولة سبحان الله المواخد ايه؟ دبعي ثابع فذهب بها وهي في ناحية من المعسكر عند فرس يسير في طوله وقد وضع درع على درع برمه فات خالد بن الوليد واخبره حتى يستبد درع وقت ابا بك من خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له ان علي دينا حتى يقضى وفلان من رقيقي عطيف فاخبر الرجل خالدا فوجد درعه والانفرس على ما وصفه له سبحان الله فاسترد الدمع وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤية فأجاز أبو بكر وصيته قال مالك بن أنس لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه إيه ليتفهموا القصة دي لأنا أصابت أن أنا أجلها في الآية دي ايه اللي ده ايه معنى ايه المغزى ايه الرؤيه ايه الهدف صيانه الله لهؤلاء ربنا صلوا عليه الله لهؤلاء تخيل شوف ربنا صلي كده يرجعني دينه ويعطي الغلامه ويسدي دينه والأمور يعني تتم على أكمل وجه المعنى العام للآية قبل أن ندخل في المفادات على عكس ما بنأمل بنجيب المفادات ونجيب المعنى الآية لأن فيه كتب جدا لأنني نرك الكلام لأهل العلم كلام وجدته وإن ما ينفعش يختصر لأن احنا عندنا في الآية دي موضعين، البحثين بحث منهم هياخد وقتها طويل جداً مع شهرتها، التقوى إن شاء بحث بالعرض هتقول إن شاء الله ده ما وانش علاقة بكده شاء الله الترتيب بإذن الله الأرض الثاني الاختبار والامتحان والابتنام الناس دلت فعلاً باصطفاء الله من همش سيدي يقول الشيخ السعد عليه رحمة الله ثم مدح من غض صوته عند رسول الله بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى أي ابتناها واختبرها فظهرت نتيجة ذلك ظهرت على مضارج وضح جلية في مثال من الأنثرة الكثير الكثيرة التي ستأتي معنا بإذن الله بأن صلحت قلوبهم للتقوى ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروب والأجر العظيم كريم عطاء بلا حدود بلا نهاية ما يستطيع أحد أن يصفه لكثوته ولعمومه ولفيضه ف... اختبر قلوبهم نجحت القلوب فلما نجحت القلوب ماذا حدث لون يا جماعة زادها طهرا على طه ونقاء على نقاء فكانوا في درجات ايمان لا يصل اليها احد فكانت المحصله مغفره الذنوب لان ربنا وعده وعد ربنا حق المتضمن لزوال الشر والمكروه وال العظيم الذي لا يعلم وصفه الا الله تعالى وفي الاجر العظيم وجود المحب وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب يمتحنها باي جماعة بالأوامر بالنوادي بالمحل هذا امتحن القلوب على حسب بقى ما يجبنا الوقت ان شاء الله وإلا محتاجة نمكز على المسألة دي خصوصا في الأيام دي ف فما لازم أمر الله واتبع رضاء وسار إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض وتمحص للتقوى خلي ملك الكلمة لهز والله وصار قلبه صالحا لها ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصرح للتقوى تاني. دليل يمتحن القلوب لانت حال بيكون بيها جماعة الأوامر والنواهي والمحل عشان تعرف نفسك عشان تعرف انت عندك قد إيه من التقوى في القلب تدل نفسك درجة تعلن نفسك ما انت هتأتي يوم القيامة انت الخصم والحكم فيش جعل المحامين هتوقف لوحدك فأين أنت من الأوامر؟ اعطل نفسك درجة كان فيه كتاب جبته اسمه مهارات التقوى كتاب جميل أول مع بساطته إلا إنه عاملك شور التدبات في الأخير كده شوف نفسك مع الأوامر شوف نفسك مع اللوائر اعطل نفسك درجة شوف نفسك مع الوحن وكل واحد أضوى بنفسك وحانك فلما تجي تشتكي وضق الحال والضنج والغلاء وقلة الدخل وعدم البركة يبقى انت عايف من اين اتيت انت جاي بصفة من عشرة في الاوامل انت جاي بصفة في الاوامل انت جاي بصفة في, في المحل ازاي هتكتاز هو ده الامتحان اللي نجح فيه ابو بكر وعمر بتفوق وجدارة وامتياز قدام إنينه شايفين أين أنت من الأوامر؟ أين أنت من النواهي؟ أين أنت من المحل؟ فمن لازم شوف كم تلازم دي عجبالي أول فمن لازم أمر الله واتبع رضا ده مش بس بيسمع الكلام ده بيتبع كده شفت انت لما تشوفه بوك تعرفوا من عينه تعرفوا عايزه بس أنا شعر ما يطلب تلاقيك مجهز كده في لغة عيون في لغة قلوب في لغة مشاعر وإحزيز تفهمها وهي طيب زي بقوله كده دي التطوة مع الأوامر الله فمن نازم على طول بالنين وبالنهار في الصفة والإقامة في الصحة والمرض مش بالمزاج مش بالهوى مش على كيفك مش رمضة لا لا لا لازم ملازمة فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع في ده أما تجي تعلم لنفسك بقى في الأوامر تحط التلاتة دولار جنبه باعه تلات مستويات المستوى الأول يسبع كلاما المستوى الثالث ببطا المستوى الثالث بمصارعة ما يسمع ان الصلاة تأذنه ده الصلاة دي في من الصلاة اللي قبل منه تقابل بعض الناس كده تقول ايه بيستعد لصلاة من يوم الله يبعه من يوم الله وبعد. ايه ده يطفل عليك جمعة زي ده يسمع الخطبة ازاي يقضي ساعة الاجابة ازاي وهو مستعد له مقعد له جاهز له مش لايه قعد نفه في سور خطبة شغالة اوامر ايدي مصارع ايدي فين الرضا فين ان الواحد يبادر وينتظر حتى يقول الله تبارك وتعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسر مش انه بعد كده بقى اتخرك اعد ليه وللأسف كثير من الملتزمين يجي مع الخطير او يدخل بعد بداية الخطبة انت شباب وانت ملتزم عايفي على قيمة التبكير ليه تجي متأخر طب جرب كده جرب تعد بالإنفك عرضتها لبعض الناس في بحلة من البحلات ولا في بيض بيت الناس والله كلمناهم على بيات وشبتهم الفكر وجيت المجرب تقول دهو قاعد من الصبح بيين عليه وتقول دهو قاعد لغاية الضب بيين عليه الأموال بتشاع الرضوط في التصرفات وفي الأفعال وفي الهدوء وفي السكينة وفي الطمأنين يبقى في الأوام فيها يا جماعة لا زمن أمر. واتبع الفضاء وسعى إلى ذلك بس خلفاك وقدمه على هواه عايفة وعملنا اخترافة دي هتلاقي النتائج مخيمة للأمان هتلاقي الفشل ملازم كثير جدا من الناس ممكن يصيد الطاعن أبصد لا اتفى والله بلا سبب مش لاتفى سبب او قل سبب قد بلا سبب ما كانش الدرس ما كانش ليه مذاك يعني ايه اصلا كنت مشوار اصلا انا كان اضرب هتضيق وتعال اجل المشوار قبل الدرس اخر المشوار بعد الدرس الغي المشوار وت على الدرس وحالف او قدمه على هواه وطمحص للطقوة وصار قلبه صالحاً لها دي يا جماعة مش خطبة مش قاعدة مش يوني الفزان لا لا لا ده الواحد لو بيجهزوا قلبه للعمليات اللي هو الجسم الكياني المادي بياخد وقت طول جداً عشان يجهزوا قلب للعملية فما بالك لما انجهزوا للتقوى للإيمان عايز مجهود عايز تضبط الضرب وتضبط السكر وتضبط النبض وحالة معينة وجوه معين وقفل معين دي عشان الجسم فما بالك بروح دية اللي هي التقوى ها هنا بحسب مئن من الشرح على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هي التقوى وصار قلبه صالحا لها يا سلام هي دي يبقى محل تقوى الله هذا القلب ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى ما ينفعش في تفسير الجلال دين وجلال دين المحلي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحد يعني اختبر اختبار اختبر الله قلوبهم للتقوى لتظهر منهم هذه التقوى تحسها طواها لهم مغفرة وأجر عظيم الجنة وفي التفسير الميصر إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين اختبر الله قلوبهم وأخلصها لتقواه لهم من الله مغفرة لجنوبهم وثواب جزيل وهو الجنة قال الإبارة القرطبي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أن يغفضون أصواتهم عنده إذا تكلموا إجلالاً له أو كلموا غيرهم بين يديه إجلالاً له كلموا معاه بخبصوت كلموا مع حد ثاني هو موجود بخبصوت ده الإجلال بعض الناس يتكلم عن السنة كان لها حاجة وحشة قصيلي سنة طب لما هي سنة بتعملها شتى ده هي سنة عشان تعملها مش سنة عشان تتخفف منها قال الفراء أي أخلصها للتقوى وقال الأخفش أي اختصها للتقوى وقال ابن عباس امتحن الله قلوبهم للتقوى من كل وجعل في قلوبهم الخوف من الله والتقوى وقال عمر أذهب عن قلوبهم الشهوات كل كلمة من الكلام ده معنى في إضافة أخلصها اختصها طهرها ملأها كلها معاني لابد أن تجتمع في هذا القلب والامتحان وهي افتعال من محنت الأديمة محنا حتى أوسعته فمعنى امتحن الله كل جول وسعها وشرحها للتقوى حط المعاني قلبك ممكن نخلصه من كل شهوه ممكن ننقيه ونصفيه من كل شبهه يبقى خالص نظيف للتقوى ممكن يبقى على طهاره ويمتلئ هذا القلب خوفاً من الله وإجدالاً له يقول امتحن قلوبهم فأخلصها كقولك امتحنت الفضة أي اختبرتها حتى خلصت ففي الكلام حدث يدل عليه الكلام هو امتحن الله قلوبهم لتقع للإخلاص إن القلب يمتلك بالله بس بيتكلم لله بيرأ لله بيسمع لله بيتذوق لله بيشعو يحس لله يروح ييجي يطلع ينزل يصحى ينام يمرض يصحى كل أموء لله دمتحان القلوب القلوب وقال أبو عمر كل شيء جهدته فقد محلته وأنشد أتت ذرايا بادية كلالها قد محلت واضطربت أطلالها هؤلاء اللي وصل للموضوع ده اللي تأزر هزة دي اللي تنطى في دي اللي خلص من كل شائرة لهم مغفرة وأجو عظيم إن الذين يغضون أصواتهم يعني يغفضون أصواتهم عند رسول الله إجلالاً له أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اختبرها وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه هؤلاء لهم مغفعتوا العشر عظيم ذهب صافي لا يوجد أي شائبة ما فيش في اي سبيكه ذهب عيار 24 تاء هي ديت يجي لك أمر, امر فتثبت وتنجح تقوم تنضف شويه يجي نهي تنتهي فيطرى شويه تيجي مصيبه فتصبي يطرى شويه تيجي نعمه فيشكو فتطرى شويه صافي قالت العشور في كلام أم جدا فهادي الجملة الآية دي استئناف بيانية للموضوع اللي قبل كده هو قال ايه لا ترفعوا أصواتكم طب اللي يفط اللي بينفع بيخالك طب اللي بيفط بيجيب لك بقى الصورة دي والصورة دي فهذه الجملة استئناف بياني لأن التحذير الذي في قوله أن تحبط أعمالكم يثير في النفس أن تسأل عن ضد حال الذي يرفع صوته تب الذي يرفع صوته ديولا لهم الإجدال والإكرام نجع بالإحتفاء ده معنى الآن وافتتاح الكلام بحرف التأكيد إنه بمضمونه من الثلاء عليهم وجزاء عملهم شكرا إن بأكد لك عن كلام اللي جاي ده. كلام ده كلام مهم هذا معنى إن وتفيد الجملة تعليل النهيين بذكر الجزاء عن ضبط المنهي عنهما الأولانية لا تقدم والثانية لا ترفع ياتي ان الذين يغضبون لا بيخالف ولا نجح واكد هذا الاهتمام باسم الاشاره في قوله اولئك اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى حاجه قدام منك او كانك عينيك مع ما في اسم الإشارة من التنبيه على أن المشار إليهم جذيرون بالخبر المذكور بعده لأجل ما ذكر من الوصف قبل اسم الإشارة زي مثلا قولك أنت اللي بتسمع الكلام اللي بتستجيل فحس بالفرح فبعض القصة سواء في أبي بكر عمر أو في ثابت بن قيس أو في غيره أو بمعناها العام اللي يسمع كلام ده يستحق جدير أن يعظم هذا التعظيم أن يغفر الله ذنبه وأن يعظم له أجره وإذ قد علمت آلفا أن محص المعنى قوله لا ترفع أصواتكم وقوله ولا تجهروا الأمر بخفض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم يتضح لك وجه العدول عن نوط الثلاء هنا بعدم رفع الصوت وعدم الجهل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موطيه بغض الصوت عنده ده هو مش بيخل بس لا تقدمه ده هو مش بيتقدم لا ده ده بعيد خالص اللي يأمله ده هو بيسمع الكلام لدرجة إنه بيخفض صوته بما لا يسمع النابي صلى الله عليه وسلم اكيد اللي وصل بالادب ده الراقي ده العالي ده انه ما يعملش حاجة غضب يقولك بس ووله لا انا هقف ادخل يقول له لا انا اخر ادخل يقول له لا ولا مش فارك هل هذا يتوهم؟ محال أبداً لا يكون ده هو لما بيجي حتى يقوله حاضر بعمل ايه؟ بيوط صوت يبقى اكيد بيستجيب استجابه كامله لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الوعد اللي هو ايه الوعد ده يا فين الوعد؟ تجيب لي لهم مغفرة واجر عظيم وهذا الوعد والثناء يشملني ابتداء ابا بكر وعمر صح ولا لا؟ اذ كان كلاهما يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم الحلوى ايه كانوا بيوشوشوا وكل من يقتدي به في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته كما سياتي باذن الله <تصفيق> يقول الطبري يقول جل ذكره إن الذين يكفون رفع أصواتهم عند رسول الله وقوله أولئك الذين ابتحن الله قلوبهم للطقوة يقول تعالى ذكره هؤلاء الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هم الذين اختبر الله قلوبهم بامتحانه إياها فاصطفاها وأخلصها للتقوى يعني لاتقائه بأداء طاعته واشتناب معاصيه كما يمتحن الذهب بالنار فيخلص جيدها ويبطل خبثها إذن هذه نظرة سريعة للآية أما المنفضات معاني تستحق أن نقف معها ولكن في عرض سبيع موجز غيم وخير إن الله إن الذين يغضون وأصل الغض الكف ومنه غض البصل مش يبقى مغمض لا لعم لا يندح إذا بصر أبصر وإذا كان الشر في الإبصر عمل إيه خفض يخفض يقول وأصل الغض الكف في لين ومنه غض البصر وهو كفه على النظر كما قال جريب فغض الطرف إنك منه مير فلا كعب البلغت كلابا فرد الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا قط صوتك كلم على قد أمتك أنت لم من كعب بني كعب ولا من كلاب زي ما تقول الوحيد كلم على قدك والرد حقيقته خض العين ألا يحدق بها إلى الشخص وهو هنا مستعام لخفض الصوت والميل, والميل به إلى الإسرار يبقى الغض ده يا جماعة قلنا أصل الغض ياه في يديه وحقيقته خفض العين ألا يحدق بها إلى الشخص وسعنا الى الى ايه خفض الصوت والميل به الى اصرار ممكن واحده ما تيجي تكلمه طول الوقت صوتك كان ممكن نقول ان لدينا يخفضون اصواتهم ما بقدرش مش قادر بنسى لكن اليمشي ده غض سهل ولا صعب سهل صح؟ فيقول لك خلي غض صوتك بسهولة نبض طرفك اتحكم فيه زي ما الجيف يدليم اتحرك بسهولة خلي الكلامة كده ليه ده ممكن ايه واحد يتكلم يعلي شوية بشوية بشوية يليه نفسه قعد يسرف يزعب فقوله ايه خليك عالنجمة اللي تحت دي وط التون شوية امشي بالنجمة اللي تحت فعش والامتحان الاختبار والتجربة الاختبار والتجربة وهو افتعال من محلة إذا افتبر وصيرة الافتعال فيه للمبالغة كقولهم واللام في قوله امتحن الله قلوبهم للتقوى اللامدل يسمى علام العلم وتقديره امتحن قلوبهم لأجل التقوى أي لتكون فيها التقوى أي ليكونوا أكياء كل الكلام ده كتبه يقال فلان للشيء الفلاني كما يقال جذب للشيء ودذب للنهوض بالأمر أي فهو مطلع به ليس بوان العلم فيجوز أن يجعل الامتحان كناية عن تمكن التقوى من قلوبهم وثباتهم عليها بحيث لا يوجدون في حال ما غيروا التقيم وصلوا لدرجة أن خلال الوقت كله هم, هم, هم مستوى إيمان عالي ما فيش وقته ينخفض وقت يقل وقت يضعف فتتمكن منه شهوة أو تدخل فيه شبهة أو شيء من الغفلة أو شيء من التواني والكسب كلا ده مش وجود فاير صحي هذا معنى امتحان إلا لكم وهو كناية تلويحية لكون الانتقالي بعده لوازن يعني يجوز أن يجعل فعلا تحنى مجازا مرسلا عن العلم يعني هما بكثرة الاختبارات دية وصلوا للموضوع دا للتقوى الكامل أو هذه عدة اختبارات وابتلاءات سيثبتون فيها فيصلون إلى المراد إن الذين يردون هذه المواقف واماكن الامتحان اللي هتجي ان شاء الله امتحان القلوب هما ثبتوا فيها غاية السباب أي علم الله أنهم منتقون تحبه من قبل ما تعمل ونتناجح فلا غرابة إن بعضهم أخذ من فمي النبي صلى الله عليه وسلم بإحاء الله لم لا لإن الجنة دي مشكة لله فلما يقول فلان من الجنة أو في الجنة دي من عند الله ولا من عند النبي من عند الله فقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة ويجيب العشرة من وما يقول النبي في الجنة وثابت ابن قيصم هو بمعنى بشراه بالجن وبلا سمع دفاً عليه بين يديه في الجن عيد دي بالظبط زي ايه؟ مثلاً لو قدتوا قبل كده عيدوا؟ محتاجينوا بقتي؟ اختبار الثانوية العامة بالنسبة للطالب تعتبر ايه؟ يعني دي أخطر مرحلة تأييده صح ولا لا؟ حتى بعد عن الجمع خلاص دخل كلية وهيكمل فاوينجح ولو حتى بـ 50% هيتخلط لكن المرحلة الفاصلة قوي في تاريخ التعليم هي حتى بحط النظر والمتابعة والبيت بقصر فيه طوارئ وأزمات ونكبات وبياخد دروس بال بالهبل والعبط وبيبقى الدنيا كلها من جمعة كل الإعلام بيتابع والشرطة بتقعف والناس بتين تحين انت ماء كده اول محظة الاختبار اول مادة ويقوم داخل وزير التابعة والتعليم ولا رئيس الدولة ويقوم من عليك تعالى انت الاول على الجموية في الثانية العامة هو لسه ما حطش الواقب الالم في الواقب ممكن دي في الثانية عامة تحصل في الجنة حصلت في الجنة حصلت وهو لسه يحيى في الحياة نال رضا الله الجنة يعني ما بمعنى أنس كان يقول كنا نراه رجل من أهل الجنة يمشي بيننا وحديث الصعير البخاري حديث ابن عباس المرأة السوداء لما قالت أصبر لما قالت من صلم أعوذ الله إني أتكشف قال إن شئت صبرت ولكن جلب فكانت تمشي بينهم اه؟ امرأة من أهل الجلب تخيل انت بقى تكمل اختبار الثانية العامة؟ وانت من أول لحظة طلع الأول لأ ويجي الإجابة بتاعتك في محلها وتطلع جديد بدون وصة بدون غش بمجهودك أنت تطلع الأول فلغرب أن يقول صلى الله عليه وسلم في عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك الشيب سجايب بعدها راح يمين نسف يمين ولا شمال بطل صلاة لآخر نفس مع القرآن الصحابة قالوا له نقف ونمنع هؤلاء الظوارج فمن تعظيم الله عز وجل ذلك وما يعظم شعير الله فإنه من تقوى القلوب من عظم التقوى في قلبه منعهم أن يتعرب أحد في حرم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو فيها حدفه يبقى كامل على نفس المستوى ما تهزش ليه؟ لأنه قلبه امدحل للتقوى ونجح خلاص هو اتذهب اتحط في النار وصار اتذهب خالص هل ممكن تطلع منه الشوائف بعد كده أبدا خلاص انتها المرضوح مهلا حضيته خرجت هذا القلب الذي ملأ تقوى لله تجيبه في مصيبة تجيبه فيه أمر تجيبه فيه نهي تجيبه فيه فتنه ثابت الجبل يتحرك وقلب أهل الإيمان لا يتحرك ثابت ولذلك ما تليش عنده خلخلة ولا لخلخة ولا شوية وشوية ولا يوم ويوم ولا يوم يتنشط ويوم يتكاسل يوم يخرج للصلاة ويوم ينام يوم يأتي بالوردة ويوم يضيع الوام فيش كلام تلاقي الوحدة منهم في العذر الشبعي والوفد شغال فلا غرابة إنك تجد واحد زي الوسيس البيب الشام نحسنه الله حسيره ونزكع الله أحده وهو كده بيطلع في الروح قاعد يأذن الله يحوى حسنين لأن احنا كان مدارس عليه في الابتداء وَمَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا كُلِّ الْتِزَابِ السُّنَّةِ يَحْسَبَ اللَّهُ أَحْزِي وَنِذَكَرَ اللَّهُ أَحْزِي محبّ للناء، محبّ لرسول الله محبّ للسن، محبّ للقرآن، محبّ الأدام قاعد جسو يتنفض كده من المرض والكبر ويطلع في الروح وقال الله أكبر، الله أكبر ولا أجمل من كده كأنه في تمام العافية لأن العبرة هنا مش بالجسد العبرة بإيه؟ صلى الله عليه وسلم حسن يوسى كانوا يمنعونا من الصلاة وكان يصفيت الله يصلي ويؤذى في ذلك ويصلي ويصلي أهم من الحصة وأهم من أي حاجة صلى الله عليه وسلم يقول فالوصم المحادي يقول علم الله أنهم متقون وعليه فتكون الله من قوله للطقوة متعلقة بمحذوف هو حال من القلوب أي كائنة للطقوة يبقى هنا للخصص وجملة لهم مغفرة خبر خبر إن إن الذين يردون أصوتهم إن لهم مغفرة هذه الخبر بتاعه وهو المقصود من هذه الجملة الجملة وهو المقصود من هذه الجملة المستأنفة للكلام الذي أفعل منه أننا قلناه وما بينهما اعتراض للتنويه بشانه وجعل في يعني لما الكلام اللي بنقرا ده بيبين لك الموضوع لكن دي البدايه الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين التحن الله قلوبهم للتقوى ديت اللي لهم مغفره واجر عظيم و وهذه الآية برغمها التي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم إسماً لإن المؤكدة وتصيير خبرها, خبرها جملة من متدأ وخبر معرفتين مع لهم مغفرة وأجر عظيم والمتدأ إسم شاء إن الذين واستئناف الجمله المستودع ما هو جزاؤهم على املين وايراد الجزاء نكره مبهم ايه الجزاء ده هو الكن بس شوف زي تقول ايه بس اسمع كلامي وانا هجيب لك حاجه تعجبك تقول هو عارف ان انا مثلا بجيب له رحله يعمل انا بجيب مثلا سياره يجيب لي تقعد بايدك مجاني عشان ما بالك بعطاء الله قل إنها يعجبك لك قل إنها يعجبك هيجبه لك, هيجبه لك. قال مجاهد امتحم الله قلوبهم أي أخلص قلوبهم وقال قتادة أخلص الله قلوبهم فيما أحبت يوجيها كده للحاجة اللي هو بيحبه ولو في حاجتين يودك للأفضل للأرقى نص بقى وطبقات وقوله لهم مغفرة يقول لهم من الله عفو عن ذنوبهم السالفة مين اللي يمسح لك اللي فات تعرف تمسح لنفسك اللي فات أعرف تمسح لي اللي فد؟ حد يأخذ فلوس ويمسح لنا اللي فد؟ حد يأخذ مللك ويمسح لنا اللي فد؟ حد يضع الكلام ده؟ لا والله والله إلا يفضل عليه إلا الله فيبقى عفو منه تمنل منه طيب هل سبطه؟ وهو اي واحد عمل فيه عمل شر وثاب على الخير وأعاقب على الشر لا انت من أن تعاقب شفت كده مرات تلاقي المدرس بيحب طالب من الطلاب فيشوف الطالب ماذا قصر وخمسه سته معاه يقوم يا عادهم خلاص مش هعاقبكم المره هو مش عايز يعاقبهم هو عايز يعاقبهم والله هو عايز ينجي مين اللي بيحبه واخد بالك فاهم دي لحبه اياه ما يعنفوش ما يقول خلاص هديكوا فرصه للمره الجايه الله تبارك وتعالى اي غلطه اي هفوه لان انت بشر قد تاتي منك الهفوات فيقول لك اللي ده هلغض الطير كأننا مش شايفينه كأنه مش موجود فيمحى حقيقةً أو يوجد ولا تؤخذ عليه ايه للصفح؟ مش هنشوفش ما مش هنأملك عره الله وصفح عنهم وصفح منه عنها لهم وأجو عظيم ثواب جزيل هو الجلد إن الذين يغضون أصواتهم هنا ثلاث ودعاء مباشر لأبي بكر الصدير وعمى رضي الله عنهما إشادة بموقفهم في استجلابتهم للآية الأولى اللذينا إنّ لدينا رضينا السلطان عنده رسول الله القرآن مليء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدحة والإشادة نحن لا عرفش المدحة والإشادة نحن نعرف بس نهيم نعرف نعرف نعرف نأنب، نعرف نشمت، نعرف نوبخ، نعرف, نعرف نعاقب، تمليان الحاجة كويسة معقولك أي نوع من الحاجة القرآن بيعلمك فنون المدح القرآن بيعلمك زي تعلم من أمارك. هو أحسن، لما أساء، وجه فلما أحسن، لابد أن يشكر فهذا ثلاث ودعاء مباشر لأبي بك وعمر لما كان منهما من سرعة استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله وكله للتقوى لحظ كلمة التقوى تكرر لأن الصورة كان الكلام ده رؤمي جدا لأن الصورة تتحدث عن قيم التقوى وأخلاق التقوى وتحول على التقوى في التمييز بين ما يصح وما لا يصح ميزان التقوى ميزان التقوى فهؤلاء الناس امتحن اختبر الله قلوبهم للتقوى فالله ابتلاها فوجدها قلوبا صالحه مستعدة مؤهله فغاب سفيه التقوى ولذلك لم يقل أولئك هم المتطول فقط وإنما امتحن الله قلوبهم للتقوى إشارة إلى أن التقوى في القلب شفت كده لما يجي ابن بناي يعمل يعملوا اختبار للطوبة يشوفها صالحة أنهم يعملوا كان ضرب ويطلعونهم تقرير ويقول لك أننا عملنا جسة للأرض ويتشير كذبة أو تشير سقل كذا ويحطوا علىها كلمات من الحجارة الكبيرة أو الضخمة عشان يشوفوها هتنزل الدئين وهتعمل اختبارات اختبار للأرض عشان يشوفوا صراحة للبناء فوقها هي دي معنى أولئك الذين انتحن الله قلوبهم للطقوة أعمل لك عايزك أكلفك بمهمة عظيمة عايز أبو بكر ده يقوم مقام النبي محمد هل ده جاهز؟ عمر آدد أن يشيل الرسالة دي عثمان على السعداد أن يقف مقام عمر علي يقدر أن يبقى هو وابع هؤلاء الأربع العرام الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرا فيتعامل اختبارا زي بالضبط مؤبلة واحد مثلا عايزين وظيفة هو معالشهادة يقول لا لازم مقابلة الأول ونعمل اختبار وبناءا على انشوف أهلي للوظيفة دي ولا مش قال فالله اختبارهم هل هم أهل للتقوى فكانوا نعم الأهل لا وأجبر الناس بها استماره التقوى ان شاء الله باذن الله حاول اعمل لكم استماره مشان الله في الأول. الامتحانات ديت اللي المحل دي واحد كده يعملها بينه أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره لهم مغفرة وأجر عظيم فالمغفره هي غفران الذنوب والالخطاء او الخطايا وان الاجر العظيم فهو الثواب فكفر الله تعالى عنهم سيئاتهم وتقبل منهم حسناتهم وتقبل منهم حسناتهم بل وضاعفها لهم ليكفر الله عنهم اسوء الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا ايه يعملوا اللي بيسموه أصبح هذا خلقاً عند المسلمين المجتمع اتأسس وخوة المدينة دي كانت النموذج الكامل للمدينة الفاضلة النموذج الذي من اتبعه عاش فيه أمن وأمان حياته أصبح هذا خلقاً عند المسلمين اللي هو إيه يا جماعة؟ أيها قبض الصوت عند رسولنا وعدم الصخرة أو الصياح بحضرته حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وكان الإمام مالك الإمام دار الهجر وهو أستاذ الأساتذة في المدينة النبوية وحلقته أعظم الحلقات كان لا يرضى لأحد أن يرفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل قبله عمار بن خطاب بعد رفاة النمس سلم وجد رجلين ينفعان أصواتهما عند الحجرة النموية فدعاهما وقال من من أنتما انتم من الحضارات قال نحن من أهل الطائف شوف الأدب قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتك لأوجعتكما ضربا إن الله تعالى قال لا ترفعوا أصواتكم وقال إن الذين يغضون أصوتهم يعني هم العذرهم لأنهم غرباء ليسوا من أهل البلد ولم يتعلموا بعض آداب هذا المكان الطارئ المسجد النبو والقوب من الحجوى النبوية والقبر النبوية ويؤهد من هذا أن الإنسان حينما يكون قوب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون عنده استحضار هذا الأدب كما كان من عمر ومن السلف رضوان الله يتعالى عليك حتى في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كان فيه أدب شوف اللي بحصل هناك ده وتصوير ورفر صوت وزاق وخط ويشكل في الضوض عشان خطر يصلم ويشده مع بعض ويشده بعض ويشده منظر غريبة وعجيبة فصوتك غير مناسب حتى لو فرض انك ستنصح احدنا ما ينفعش توجه واحده انت اللي ما ينفعش ما تمنع احد من شيء كما قد يحدث عاده شيء طبيعي لكن لو انك هتطبل الموضوع يكون بايه بادب ونطف. أما سجر الناس وجرجرتهم ودفعهم بالأيدي أو ما أشبه ذلك فهذا لا يلق بمثل هذا المقام وينبغي أن يكون في مثل هذا المقام إلا من عنده هذا الذوق وهذا الأدب وهذه الطقوة واستشعار قداسة المكان الذي هو فيه مرات بعض العساكر؟ تصعوبات الناس برضو ترفع الضرط لكن ده لازم يتقدم ان انت عطبارك لحظة النبي صلى الله عليه وسلم فعش توجد بأدب وخفض صوت وتستشعر عظم المكان وأن النبي صلى الله عليه وسلم مقبور فيه تفصيل الوصيه الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم يقول مدح سبحانه الذين يغضون اصواتهم في حضره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقوله يغضون يحفظون يقول والمراد به هنا اخلاص القلوب لمراقبه الله وتقواه أي أن الذين يخفضون أصواتهم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عند قبل وعند مخاطبتهم له أولئك الذين يفعلون ذلك هم من أخلص الله تعالى قلوبهم لتقواه وطاعته وجعلها خالصة من أي شيء سوى هذه الخشية وهذه الطاعة يقول صاحب كشاف امتحن الله قلوبهم للتقوى من, من قوله امتحن او امتحن كذا ودغب للنهوض به فهو مطلع به غير واهن عنه والمعنى انهم صبروا على التقوى اقوياء على احتمال ما شاء فيها تلك ثابت ماشي مهما كانت الامور أو وضع الامتحان مع موضع المعرفة لأن تحقق الشيء باختباره كما يوضع الخبر موضعها فكأنه قيل عرف الله قلوبهم للطقوة فاجعلها أمنا وقوله لهم مغفرة أجر عظيم بشارة عظيمة من الله تباكت على لهم أي لهؤلاء الغاضين أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفرة لجنوبهم وأجرا كبيرا لا يعرف مقداره أحد سوى الله وقد التزم المسلمون بهذا الأدب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نماته ما يقول ابن كثير ثم ندب الله عز وجل إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه فقال إن الذين يردون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله كله للتقوى أي أخلصها وجعلها أهلا ومحلا للتقوى لهم مغفرة وأجو عظيم قال بالإمام أحمد في كتاب الزهد بعد أن صارق سنده عن مجيد قال كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها فكتب عمر رضي الله عنه إن الذين يشهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجرعهم أول الآية إن الرأي دي شابه دي من أشمك مهما كان نبسه فيه مهما كان عايزة تتمكن من قلبه من دي ولا فرصة أبدا ما تدخلش عندنا ولا تعرف فينا طريق أبدا قال القرطبي ان الذين يردون اصواتهم عند رسول الله وبلا الك الذين انتحن الله قلوبهم للتقوى لهم غفاه واجر عظيم قال ان الذين يردون اصواتهم عند رسول الله اي يخفضون اصواتهم عنده اذا تكلموا اجلالا له او غيره بين يديه اجلالا له شوية مقولات في هذا الموضوع حتى لا أطل أكثر من ذلك وكنت حامل بس كالعادة نحن نختم باللغة إعراض إن الذين يغضون أصوتهم عند رسول الله الآية إن الذين اسمه يغضون مضارع مرفوعه بثبت النور والوار فاعده ويرضون اصواتهم عند عند ظرف مكان رسول مضاف اليه يجي بعد الظرف على طول مضاف الله لفظ الجلاله مضاف اليه اولئك الذين مبتدا وخبر الجمله الاسميه والجملة دي لو ما كانت عظيم خبر إلا الأول ني دي عرضي سريع ولكن ختمة بكلمة بصراحة أعجبتني فائدة عزيزة غالية وفي الآية الكريمة دلالة جليلة جليلة دلالة جلية جليلة على مكانة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنته الغرار في مسمى التقوى وحقيقتها الشرعية ويجد هذا المعنى أكثر إذا ما تدبر المرء ترتيب الآداب الشرعية في صورة الحجرات صورة الأخلاق الأدب مع الله وشرعه ثم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ثم التخلق ببذل المعروف وكف الأدى مع خلقه ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله امتحن قلوبهم للطقوة أي ابتلاها واختبرها فظهر نتيجه ذلك لانصلحت قلوبهم للتقوى صلحت قلوبهم للتقوى ثم وعدهم المتقون لذنوبهم المتضمنه لزوال الشر والمكروه وال اجر العظيم الذي لا يعلم وصوله الا الله تعالى وفي الاجر العظيم وجود المحبوب وفي هذا دليل على وجود التقوى فيها وانها صالحه لبقائها نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى أستمر بالنقاط بإذن الله مع تفسير هذه الصورة المباركة أسأل الله طبعاك أتعالى أن يبارك فيكم وفي أوقاتكم وأعمالكم وأنا أعودكم خيراً على ابتطائكم لهذا الوقت وإرسوكم بمزيد من الحرص على الدروس درس السبب ودرس الاثنين فقد أسماء الحسنى شغالين بدأنا المرة بفاتك مع اسم الله السميع وكلام فغاية الأهمية إنت محتاج إليه والثلاثات مع الشيخ مجي في قبا قلتم جميعا بين المغرب والأشياء في فجر الإسلام والأشياء في مجمع الإسلامي وفقكم الله لما فيه الخير والصلاة والرشاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعيين الحمد للعطم